ويكلم الناس في المهدي وكلمه من الصالحين ويكلم الناس في المهدي நோடி وَيُنَمُّ الْكِتَابَ وَحِكْمَتَهُ ثُمَّ رَتَّبَ الْآيَاتِ وَأَنْزَلَ abani أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الْوَرِقِ عِصًا فَإِنِّي فَاعِلٌ أُفُقُ